بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته فراءتنا ورسولة بفضل الله سبحانه وتعالى حول تفسير الشيخ سعد رحمه الله تعالى الله الكريم الرحمن في تفسير كلامه المنان. نعم. المضافة والمسكات يزاويهم بالله بالإبانة والمحسن والتعظيم والطواع ومن كامل ذلك المالة بعد إيقانة روسيا وبيات السولين علم أنه معلم لله مشارك أو معرض عن تذكر اياته وتذكر في مخلوقاته فليس مؤذن أعلم في ذلك فالوشفت فهذا في من اتخذ نظراء وامجازا يساويه في المحبه والتعظيم بالله سبحانه وتعالى فكيف بمن احب الامجاد اكثر فكيف بمن لا يحب الله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله تعالى وحده ما شاء الله, الله لان هذا بيان لي شناعة لهذا الفعل، وهو مساوات الرب سبحانه وتعالى بالمحلوف المحبة وهذا ما يسمى بشرك المحبه فهم لهم أنذاج ونضراء يحبونهم كحب الله فكيف إذا أحبهم أكثر من الله فكيف إذا لم يحب الله اصلا فهذه كلها درجات بعضها فوق بعض ولهذا فإن التوحيد ان تحب الله سبحانه وتعالى محبه خارقه ثم اذا احببت في الله واحببت بالله فلان الله امر بالمحبه ولهذا فان المحبه مع الله لا تنبغي لكن ان تحب في الله هذا هو الذي يكون مترتبا على محبتك ليس سبحانه وتعالى إذا نحب الله سبحانه وتعالى نحب في الله عز وجل ولله اما مع الله لا انما نحب الابوين نحب الصالحين نحب كذا كلها محبه في الله لمحبه الله لان الله سبحانه وتعالى امر بذلك لان محبتهم من اجل انهم يحبون الله سبحانه وتعالى من اجل انهم يمتثلون أمر الله عز وجل إذا المحبة الخالصه لله سبحانه وتعالى يتفرع منها المحبة لمن يحب الله والمحبة لمن أمر الله سبحانه وتعالى بموالتهم ومحبتهم وموالتهم وغير ذلك أما إذا كانت المحبة لمن لم يامر الله بالمحبة أو المحبة لمن لم ياذن الله بمحبته فتلك المحبه مع الله سبحانه وتعالى لا تجوز فارتفت تكون محرمة كان تحب الله. آه آه اعداء الله او غير ذلك هذا محرم هذا محرم وان احببته لدينك هذا رده وياد ابنها لكن وقع المحبه في القلب وكذا مع كرامه الدين هذه محرم فان احببت في العباده مساويا يعني تقدر لله سبحانه وتعالى كان هذا شركا كان هذا شركا فمن قال مثلا انا بحب الوالد داعي زي محبه الله سبحانه وتعالى نقول هذا الشرك. شرك شرك اكبر ولا هذا شرك اكبر مخرج من المله حينما نساوي الماده بالله سبحانه وتعالى هذا يكون شركا مخرجا من المله كيف بقى اذا احببنا هذا اكثر من الله كيف إذا لم يثقح محبه الله سبحانه وتعالى في قلوب في قلوب هؤلاء ولهذا مثلا بعض الناس إذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى يعظم غير الله أكثر من تعظيم لله ومن اعتقد ذلك حين يحلف بغير الله ولهذا من حلف بغير الله فقد اشرك لكن هل يشرك في الشيك الأكبر ولا الأصغر فيه تفصيل فيه تفصيل إن كان حلفه تعظيما للمحلوف به كتعظيمه لله أو أصدرت على شركة مخرج من المدينة وإنما اذا كان يعظمه بنوع تعظيم لكن الله سبحانه وتعالى أعظم فهذا يكون شركه شركا أصغر لأن ولا شك أن من تحلف به فإنك تعظمه لا بد يكون فيه تعظيم وإن لماذا تحلف به؟ من تحلف بأبيك أو بتحلف بجلدك أو بتحلف بالأمانة أو بتحلف بالأمانة لعظم عندك فان كان هذا التعظيم مساويا لتعظيم الله ذا شرك مخرج من المله أو اكبر هذا شرك مخرج من المله إذا هذه الايه تبين ان محبه الله سبحانه وتعالى ينبغي ان تكون خالصه عندنا محبه مشروعه ومحبه ممنوعه ما هي المحبه المشروعه المحبه لله سبحانه وتعالى وفي أن تحب الله سبحانه وتعالى أعظم من كل أحد ثانيا ان تحب الله يعني من أمر الله بالمحبة أنا أحب الرسول أنا أحب المؤمنين أنا أحب ديني أنا أحب الأرحام أنا أحب كذا من من استقام على الشريعه عليه لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك أما إذا احببت محبه لم يامر الله بها هذه المحبه الممنوعه فان كانت محبه اقتضت تعظيما يساوي تعظيم الله او اكثر هذا شيء اخر وان كانت دون ذلك ولم ياذن الله بها فهي محبه محرمه فيه. واحد يحب العصاه مثلا مولع بالعصاه مثلا هذه محرمه يحب اصحاب المعاصي و هم على معاصيهم بل, بل لا تحبهم إلى المعاصيهم هذا محرم كما يحب المغنيين والمغنيات مثلا أو الفتقة لفسقهم يعني تقع أو يقع فسقهم في قلبك فهذا حرام هذا حرام لكن إن كان على وجه التعبد والتعظيم فهذا شرك يخرج من المله ان كان هذا التعظيم مساويا لله او اكثر ولهذا الشيخ محمد رحمه الله تعالى لما وضع هذه العباره وضعها عباره قويه جدا لما قال فكيف بمن احب المذل اكثر من محبه الله فكيف بمن لم يحب الله اكثر وذا طبعا موجود عند غلاه الصوفيه الذين يتوجهون الى القبور تقول الواحد يحب بالله او دعاه كيف ولكن أحب الوالد لا يمكن لا يمكن يترك الصلاة ولا يترك تعظيم الولي هذا عندك من الخواص ومن الذبح ومن الندب وغير ذلك نعم. انتبه انتبه هذه العبارة مهمة خلي بالك يعني الشيخ عايز يقول لك ان الله سبحانه وتعالى لما بين عظم فعل هؤلاء وعظم خطورته وشناعته ليس لانهم سووا غير الله بالله في الخلق والملك والتدبير لا ابدا ولا انسانتهم الخلقان لا يقولون الله ولا الخلق خلق من الخلق السماوات والارض لا يقولون خلقانه العجز عليه انما المساوته في العباد من ثبت عشان ما مثلا عبد تذكور لك لا نحن نسوي ازاي دا دول لا بيخلق ولا بيرزق ولا اي خالص بس احنا بس يعني ناخذهم الشفعاء ولا وسطاء ولا احنا بنتقرب بهذه الاشياء تقربا بيحصل لنا الشفاعه عند الله منهم او الوساطه منهم لله سبحانه وتعالى نقول تلك عبادتكم اياها هذه العباده نعم ولو هؤلاء الذين يستطيعون الأندات المعقوات لا يترونهم بذلك في, في يستطلع لهم يستطلع لهم ما يترونهم فيك في قطعهم في في على ليس جدا جدا في غرف الاهميه إنه هذه الآية في من احب محبه عبادة وسوى ان يبدا بالله سبحانه وتعالى في التعبد والتوكل وطلب الحاجات لا في كل جهه او لكل وجه انهم لا يخلقون بيرزقوا لا بل هذه ما حصل عند المشركين الاوائل يعني هل حصل عند اجاره عند بلاهب انهم سوى له الانذار بالله سبحانه وتعالى في الخلق والملك والتدبير لا لا تنصح انما جعلوا لهم ما هو حق خالص لله من التعب الوالدعاء التوسل الاستغاثه الاستعانه التوكل الخوف الرجاء هو ده المفروض عندهم اذا هذا الذي يحصل عند قبور الأولياء الآن هو من تسوية هذه الأندات بالله سبحانه وتعالى شوف واحد ديناك وهذا لا شك فيه أبداً ولا رأيه شوف روح هناك ماسك الحديث عن القبر وتعلق به يخشع ويبكي ويخضع وتجل عنده من التبتل والإنابة ما لا يكون لله يعني لو يفعل هذا عند الله سبحانه وتعالى ولا بين يديه الرب سبحانه وتعالى يمكن لصف أمره في الكتب وأصبح يتناقل كما تناقل عباده السلف الصالح رحمهم الله تعالى أبعد يقول لك والله لما دا أنا ما بسعومش بالله أنا ما بقولش ما بيخلقه ولا بيرزقه لا دي خالق الرازق والله والمشي الموت والله والمدبر والله سبحانه وتعالى نقول لا يهتاك هذا هذا لا يهتاك اقرارك بهذا هو اقراره أبي جاهل وأبي لهج ما في فرق لكن القدر المشترك بينكم الذي يصبح الإنسان به على هذا فعلا هو التعبود ولهذا هذا يسمى إيه؟ شرك المحبة شرك المحبة نعم ولهذا لابد من معادات هؤلاء لابد من المعادات لازم المعادات وانا لا على هذا ابدا ولا ولا نرضى بهذا ولا نصح هذه الاسعار فمن يكفر بالطغوط ويؤمن بالله لا كفر بالطغوط لازم يكفر الطغوط يكفر بهذا لما يصدق يصحح هذا العيال بالله ولو لم يفعل اذا اعتقد صحه هذا ولو لم يفعل كان مشركا لو اعتقد صحه هذا ولو لم يفعل كان مشركا ان يصرف شيء يصرف شيء من حق الله لغاية ما وفي <تصفيق> قوله اتفضل ذلك على انه ليس لذلك لذلك وانما المسجدون جعل بعض المصروقات أمبالا لها تسلية تكون قادة ولوضع من المعنى كما قال تعالى وجعلوا للذلك وكانت نعم نعم لانهم لم يطلبوا لهم ولم لا يشترطوا ولانهم الحق لم على العقيقه الذي مقتضاه في عين طابق العقد واعاده وحبه، والمشركون طرقوا من لا يستطيع من كل شيئا ولا ما تدعو على طابق العقد الذين امنوا اشد حب لله ما إش معنى أشد لله من الأنزادي الله أكثر من الأنزادي لا هم لا يفبوا للأنزاز اصلا لكن المعنى وَلَّذِينَ أَمَنُوا اشد حب لله من محبة هؤلاء لأنزازه انتبهتكم يا إخوان لا يكمن من هذا انه الذين امنوا يحبون الانبياء لكن يحبون الله اكثر من الانبياء لا وإنما المعنى انها ان الذين امنوا يحبون الله سبحانه وتعالى يتعلقون به ويليبون اليه اكثر من انابه ومحبه هؤلاء الانبياء ولا ما في محبه للنبي اصلا في قلب المؤمن ابدا ولو قليلا مستحيل نعم اولا هذا الظلم المخرج مننا فالظلم ظلمان ظلم اكبر كما خلصنا عليه ان نشوف ظلم عظيم وظلم اصغر اللي هو دون ذلك من ظلم الإنسان في ظلم العباد هذا ظلم اصغر وهناك ظلم اكبر والكافرون هم الظالمون فهناك ظلم يخرج من المله والكافرون يخرج من المله الشرك ظلم ان الشرك ظلم عظيم كما جاء في صحيح البخاري حديث مسعود لما قول الله سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم ينجس ايمانهم بالظلم قال يا رسول الله ايون لم يظلم قال هذا الذي ليس هذا تزعمون او تحسبون انما كما قال لقمان لولده ان الشيخ ظلم عظيم الى الظلم قسمان الفسق قسمان النفاق قسمان الكفر قسمان على ما ذهب اليه اهل السنه والجماعه فهناك المخرج وهناك غير المخرج كيف نعرف المخرج من غير المخرج بالنص بالفعل نفسه إنسان غصب أرضاً ظالق هل غصب الأرضي يخرج من المله لا إبعا هذا ظلم أصول. يعني ظلم دون ظلم فسق دون فسق نعم قال تعالى العذاب من القوة والفدرة لله كلها وأن من ذاتهم ليس فيها من القوة شيء فتبيلهم في ذلك <تضحك> اليوم ما أخذوا عزها ذلك فمسف عليهم بالدنيا وظموا أننا في نفس شيئا وأننا تضطرهم لليه وتضطرهم لليه فقال ضمنهم وضطر العيون وحفى عليهم في هذا العزاء ولم تفع عنهم ذاتهم شيئا ولم تفع إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لا وريدين فالأنذات ما دفعت عن نفسها حتى دفع عنهم هم وهنا يتبين ثلاث هؤلاء لكن ماذا بعد فوات الأوان بعد فوات الأوان إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم إلا الذين عبدون من دون الله عبادة باطلة وهم برآؤون كعيفة وعزير فاولئك لا ننسهم عجبه باي تعارف الله نعم اولا تطور مفهوم من الدين السائدين وتفقعت بينه فتن فذلك ادى الى اننا لا كان لله واعدا الله وعدا الله وعبد وهذه وهذه يعني كل ما لغير الله سبحانه وتعالى زوال ولا تقى وإلى الغناء وما يجوم إلا ما كان لله سبحانه وتعالى ما يجوم إلا ما كان لله سبحانه وتعالى لغير الله هذه لا تقى وتفتن بها القائد إذا احد لغير الله سبحانه وتعالى لغير الله سبحانه وتعالى فانك تعذب بهذا المحبوب وسيكون امره الى ضلاله خسرانه اذا الانسان احب درهمه وديناه وقدم على مرضاه الله سبحانه وتعالى فانه سيبتلى بالدرهم والدينار احب ولدك وقدم سيبتلى بولدك احب زوجته سيبتلى بزوجته احب ارضك سيبتلى بارضك احب وظيفته سأتنى بوظيفته، وظيفته لأنه ترى بعض الناس في وظيفته يجعلها إلها وعبد للوظيفة فترى ينظر بما يقربه أو يرفع قدره في هذه الوظيفة فقط هذا يتنى بالوظيفة فيصنف في الله على منه وأكثر منه فيشدد عليه وربما تصل وربما ترك الوظيفة عذب يعذب به أو يعذب بالشرص عليه فالقاعدة المحبة إذا كانت لغير الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان يعذب بهذا المحبوث ولا ينعم به ولو نعلم يعني نعلم كترحبات لكن سيكون بعد ذلك سيذوق ويذوق ألم هذه المحبة التي كانت غير ليش سبحانه وتعالى؟ قالوا إنه غادروا الجن لا يخرجون منها إلا كأن عدالاً مطران مطران لامتكئاً بولي في الضال ودعاتها ولم يظهر في من بنسيحة عمله وردت جزائره عند أرضه ضيور من وضع كما قال تعالى الذين تحروا وطفوا عن سبيل الله وطفوا لك والذين امنوا وعندوا الضالفات وآمنوا على محمد وهو الحكم البصيح عنه الآن تتمنى كان عندك الكتاب واضح غين القرآن عندك السنة واضح غينه فينك ولهذا الإيمان بالغيب ركن عظيم أركان الإيمان الإنسان المؤمن يعاين الغيب زي ما هؤلاء يعاينون يوم القيامة فيتمنون الرجوع نحن نعاين كما لو كنا نرى تماما إيماننا بأن هناك عذاب ونعيم كما لو كنا نطالع العذاب والنعيم الآن ايماننا بهذا الواقع كما لو طلعنا في الآخرة هذا هو الايمان بالغيب ولهذا أول اولى صفات المؤمنين فبيانها الله في كتابه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب لأن هذا اساس كل صلاح واساس كل استقامه فما ينفعهم من نزل والده اولى الىهم ورجعوا فتبرواهم مما يتبعون فاذ هل يرجع الانسان ابوه ولكن هؤلاء حتى لو رجعوا وقد كتب الله عليهم الشقاء فلم يعود إلى ما للصوار بل كما قال سبحانه وتعالى ولو ردوا لعاجوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون نعم فاسس حتى ما يدافع ولا يقول لا أتعذب مكانكم مثلاً ولا أه لما لما الامر خلص قال لما خذ الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخذتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم دعو وسوته تزيل وعود وإن أنا ما أنصت واحدا وقلت له أرجع المنزل وأنا أنصت واحد وقلت له لا بد تزوجني الآن ولا أضربك بالرصاص إنما زينا ووعد فأصبح الإنسان بين وعد الشيطان ووعد الرحمن لهذا يقول الله سبحانه وتعالى الشيطان يعذب من فقرة ويعذب من حشوة والله يعذب من مغفرة النوم وفضله فا الإنسان الثقي يغلب ما وعد الرحمن سبحانه وتعالى ينفق يعطي يعمل الصالحات والثاني يغلب وعود الشيطان ايوه الداخل اعمل مطلوب طلع يحتاج البيت يحرم على الجامع عيالك أولادك كذا كذا هذه المرأة الحسناء هذه وهتا فالإنسان بين وعدين بين وعد الرحمن وبين وعد الشيطان وَمَا يَعِلُونَ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا لكن إنت يتبين هذا الغرور تبين هذا الغرور إذا كان الإنسان أو إذا طالع الإنسان حقيقة هذا الأمر فينزم ولكن لا ينفع الندم وقتها نعم نعم لا شك لا شك وبيان خفرة طبعا لا شك هذا زيادة في العذاب وسبحان الله نشوف هذه العلاقة التي كانت في الله بين الأشباع والمتبعين بين الرؤساء والمرؤوسين هذه تنقلب إلى عذاوة في الدنيا قبل الأسرى لكنها تتضح جدا في الأسرى هذا تبرأ من هذا وهذا يتبرأ من هذا ألا يشعر أن يكون التبرع في الدنيا؟ يعني ليه الإنسان يسوسه؟ أناس ضالون ظالمون والإنسان يكون في ركبهم يتطقي بهم ولهذا ما ينبغي الإنسان ابدا ان يفتقر بظالم يظن انه سيدفع عنه او يفتقر بفاجر يظن انه سيرفع عنه ظلما او انه مثلا سيحمى به ابدا ولكن, ولكن اجعل لجوءك الى الرئيس سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى لو قدر لك ان ينفعك هذا الرجل الفاجر لنفعك ربنا عنه ان الله ليعيذ بدون الرجل الفاجر لكن لا تمل له ميل من تعلق القلب به ابدا ولا تذهب واجعل لجوءك الى الله سبحانه وتعالى اللجوء الاكبر الذي بيده مقاليد كل شيء شوف ابراهيم عليه السلام لما اخذ زوجته ونزل بأرض الرجل الفاشل ووقفه زوجته ما يملك ابراهيم ان يسفع عن زوجته شيء وذهبت المراه وهي بين يدي الملك هذه المرأة جميلة حسناء لا تصلحه إلا لك نزلت بأرضنا ولا تصلحه إلا لك وأخرحت زوجة إبراهيم صار بين يدي الملك من يمنع من يحول من يحول هذا ظالم بين يدي امرأة حسناء لا يمكن يفك أسرها ابدا هو الناس به من يحول بينه وبينها ولا حسن لكنها لا جدء سبحانه يستحانا حتى إذا رأى أخذانك قمضة فيها توسل به دعت رباه فكت بيدها غالبه وحسنها غالبه وحسنها وعاد مرة اثنين ثلاثة حتى قال قد أخذتم عليها الشيصانا ثم أصدقها هاجر عليها السلام شكشاء الله سبحانه وتعالى ان ينجيها وان يصدقها هاجر لتكون أم إسماعيل عليها السلام هذه أمكم يا بني ما شوف الله سبحانه وتعالى كيف حفظ اولياءه مع أنه ما في سبب ما في السبب أبداً مش أحد لكن الله سبحانه وتعالى يحفظ فمن الخسران الإنسان يلجا لغير الله سبحانه وتعالى ويتعلق قلبه بغير الله عز حتى في أحلك الظروف واللحظات لكن لا الانسان يزرع عن نفسه الشر بأخذ بعض الأشياء أسباباً من باب تخاذ الأسباب وإلا لا تقع الأسباب هذه في قلب أبدا لكن حيث أمر الله سبحانه وتعالى ولذا لا يتهاون في دين حل أخذ الأسباب لا يتهاون في دين حل أخذ الأسباب نأخذ الأسباب مع خدم شرعيا لكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأسباب ولو الله أن يدفع عن الأسباب لندفع ولذا يكون فعله الأكبر بالله يا رسول الله والله لو نظر احدون تحت قدمين راان من يحصل بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ابو بكر الان وهما فرغاه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظننت باثنين الله ثالثهما ثقه ثقه ولهذا قال تعالى الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الا مكافئه ثاني اثنين هما طغى من نصره يومها من نصره الله النبي منصوب نصرتموه ام من منصوب تنصره الا تنصروه فقد نصره الله فمن نصره فين الصحابه نصروا النبي من الغاضب ولا شك ولكن ما سبحانه نصر وتعالى نصره ما. ما. نزول ابي بكر في جوار المشركين او النبي حسامه نزل في جوار المشركين زمن هذا الانتخاب الاسباب التي لا يعتمد القلب عليها لكن حيث شرع الله سبحانه وتعالى فلا باس وزي المصلحه مع المشركين وزي دفع شرائهم بافعال كذا وكذا هذا من هذا ما في شيء لكن انك تظن ان الحفظ يحصل بهذا لا, لا. اذا كانت معصيه اصغر اذا كانت في عباده يوجه بها وجه الله ولا يتوجه إلى غير الله فتوجه إلى غير الله فمثل شرك على حسب الشرك واحدة شق لا شك لما طلب مرأة حسناء جميلة ولكن هذه المرأة عاطية وعندها كذا ولكن طبقاً إذا تزوج لمحبة الجمال هذا ما عصي هذا يحب درهمه دمار تعيش عبد الدرهم تعيش عبد الدمار هذه ما عصي لكن إذا حب الولي ودهب إليه يدعو عند قبره أو يطوف أو يندع أو يذبح أو كذا لمحبته للولي هذا هذا شرك أكبر مخرج من البيت نعم حسب الشرك إذا مثلا حلف به وهو يعظم الله سبحانه وتعالى أكثر لكن وحلف به هذا يكون شرك اصغر توسل به فالتوسل محرم اصغر ليس اكبر هذا شرك اكبر ينصح القلق تب الله سبحانه هذا شرك اكبر نعم حسب احنا ليس عندنا الشرك أصور وأكبر هكذا إذا كانت المحبة فيه شركاً أصور تكون شركاً أصور المحبة في شركاً أكبر تكون شركاً أصور في المعصي هذا لكن ليست شركاً نعم إنما فيه عبادة على حسب نعم مصاواتة في الملك والتزبير والخط لا لكنه وصفاء وصفاء قد يخصص باقي على تخصصات بدأ تخصص في كذا وتخصص في كذا ناس نعم يا أيواợو الناس كل ما في الأرض حلال، فالعافط في الأعيان في الأعيان إل من هذا إن مباح ولا محرم ماذا للأنفل في هذه الإباحة ورد نص إَلَى ذا ورد نص بالتحريم نص بالتحريم فالأمل في الأعيان إلا إباحة غير دعا الأبداع غير فالأعيان فالأمل فيها الإباحة كل عين مباح هذا والأصل وصخر لكمات في السماوات خلانة الأرض جميعا منه فكله على الإباحة إذا ورد النصف، فقائس الإباحة قاعدة وثابتة. من أشر أصل المنع إذا ورد النصف، الأصل الإباحة إذا ورد النصف. إلا إذا ورد النصف. فهذه الحشيشة التي تسكر، وهذه الحشيشة التي يحصل الناس بها الاستفادة، هذه محرمة وذي حرام. الأصل أننا لا أقول. إن هذه محرمة الاصل إباح لكن لما عندي نص إنه الخمر محرمة يبقى أصل هذه الحشيشة التي تؤدي إلى السق حراماً إيه الفرق بين ضنجو حشيشة الضنجو هذه وبين النعناع واحدة رومت في الصور لا أحرم هذا ولا كذا لكن واضح إن هذه الحشيشة تسكف إذا خلاص قلنا هذه حرام بناء على هذا وإلا في الأصل إباح ولهذا جيك النعاء جيك الكذا جيك كذا كل هذا على الإباحة ولا تحرم منه شيئا ولا منه تأكل البهائم تأكل أنت كل شيء على الإباح تزرع قمح شعير آه أرز آه كل هذه الأشياء على الإباح في الاعيان الإباحة إلا إذا ورد النص بهذا ولهذا من حرم مباحا أو من امتنع المباح تعبدا كان اثما حتى لو على وجه تعبد ونحرم على نفسه أكل اللحة لأنه ينبغن نذهب يعني في الدنيا ولا أكل اللحم والثاني يقول لك أنا لن البس مثلا الصوف وحرمه على نفسه نقول هذا حرام ما فعله النبي صلى الله عليه نبي حرم اللحة على نفسه ولك يقول هذا يعني الزهد والزهد وارد من الصحابه كانوا بربطوا الحجر على بطولهم والنبي كان بيلبس كذا وكان يمر هنا لهنا لهنا اه بين الشاي النبي يمر عليه هنا ولم يجد لكن لما كان ياتي ياتي اللحم ياكل اللحم وكان بتاع يلبس الخشب مش لاقي لكن لما ياتي الثوب الجديد يلبس فمدان حسين الدفاع السعودي لما ادت اليه مر... مراع بورده جميله جديده لبسها النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابه يا رسول اعني في فرق بين التعبد بالامتناع والتعبد بالصبر حال عدم الوجود لما لم يذكر الصبر لكن ما الذي حرم اللحم ومن الذي حرم السمك؟ من الذي حرم السواكه؟ من الذي حرم هذا؟ لكن كل الإنسان لا يسرف ماشي إنسان لا يسرف هذا ماشي يعني يتعود وخ... يعني شيء من الخشونة ماشي إنه مثلا بيجيب أن كل يوم كل يوم مثلا أو كده أو يفتح البرجر في خلال المسألة يوم ويوم يوم في الأسبوع يومين أنت لا تبحرم اللحن على نفسك لكن انت كمثلك تحاول شوي ماشي حتى لا يوجه هذا إلى للنفس لكن الإنسان كما ورد عن بعض العباد هذا شهر يعني هم اللي يحرم على الناشرة الفاتحة ويحرم على الناشرة أكل هذا هذا كله خلاف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا النبي الذي قال أنا لا أعلم ليه والثاني قال ولا لا النساء والثالث قال وأنا أصوم الظهر قال لكني أصوم وأفتر وأنام وأكثوم وأتذوج النساء فمن الرجع أن أصليك فالإساء منه فلأفضل إشياء اللي باحث عظيمة جدا من السعر من السعر الإنسان لا يحقب شيء لو فرضنا مثلا مثلا يعني واحد أكذي طوله حرام دفاع البهائد كن برسيدي في مباح فبالك واحد ياكل مثلا شيء معين من الاشياء خلاص هذا الاباحه طالما ان ما ورد نص بالتحريم طالما ما ورد نص بالتحريم نعم الايه تتمشى هل من البحر بحري ولا بري بري وبحري ده فيه نغالب علي إيه؟, إيه؟ يعني هو فقط يطلع على ويرجع مره ثانيه الله أعلم إن ده كان يعيش في البحر إن ده كان يعيش في البحر؟ فهذا مباحر أخينا لكم صايد البحر وفهران ومتاع لكم يعني الأصل البحرّي هو بحري يعني كون البيت ده يطلع ويرجع ايوه هذا إنه ذهبه برّق إذا كان برّن إن الله, الله حرم كل دينات لكن إذا كان في البحر وعشت البحر في استقمام من هذا هذا الذي يقضر إنما أنا ما ادري هو يعيش في الماء فقط أو إنه يعيش في البر مثل يعيش في الماء يكون له حكم آخر يعني إذا ثبت هذا نعم ما نعم لا البحر خلاص بحر معروف الله يقول أخذ لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم من السيار أي شيء يجنون قال ثم الأعيان هذه إما محرمة لذاتها وإما محرمة لغيرها محرم لذاتذ الخبيث هذه العين إذا خدمت لخبثها يكون لذاتها إنها خبيثة خبيثة مثل ميتة فإنها خبيثة فلا لا يحرموا يحرم أكلها إذا أباح الله الإضطرار وأخبر الإنسان الإضطرار طافع الله سبحانه وتعالى ما فيها من خبث فلا تضر الإنسان لأنه نوال على وجهه مشروع يعني اللي اللحوم يعني اللحوم الشيخ الذي ذكر فيه منظومات من أصل في الأبضاع وفي اللحوم الملء إلا إذا ورد الدليل بالشل أخذ بالك يعني أصل الأبضاع لا يمكن أن مثلا أنا أنك حي امرأة إلا إذا مثلا آآ آآ يعني آآ ورد الدليل بالملء نقول أصل الملء إلا إذا ورد الدليل بالشل ما يحل هذا الفرد إلا بدليل إلا بدليل نعم كذلك من اللحوم فإنها تحل بالدليل إذا أحلص هكذا ذكر الشيء في قوعدي إن استثنى من هذا الأفضاع فالأفضل فيها الملح وكذلك اللحوم نعم وفي دليل على أن الأكل بقدر ما يقيمه البنيه والجه خلاص نترى الآن نعم. نعم وهذه قاعدة للأخريين وهذه قاعدة المباح. معروف المباح لن نفعل نقرية ولا نهي لذاته العلماء قالوا هذا باعتبار أجزاء المباح أما باعتبار أصل الإباحة المباح يعني أصل المباح فالإنسان لابد يأتي بأصله فعمل الشرب مباحة باعتبار أجزاء يعني أن كنت المهربة تقول لكم هذا كل شيء لكن باعتبار باعتبار حاجتك إلى طعام واشربنا فكموت إذا لم تأكل أو تشرب فباعتبار أصله, أصله لا بد لك من أصل تقوم بذلك بما يحصل به خوام بدنك فلو امتنع الإنسان عن الطعام ولو قرار امتنع المباح حتى يهلك نقول أنت آثم الآن آثم أو يتضرر أنت آثم أنت آثم فالمباح قاعدة وهاجئ باعتبار أصوافه أما باعتباره أفضل لا جماع المرأة واحد يجمع مراته يجمع كل يوم يجمع يوم ويوم يوم يجمع يومين يوم اباحه لكن لو أنهم تلع المباحي كل يتم هذا حتى تضررت الزوجه نقول إيه؟ نقول هذا يأتم عليه الإنسان يبقى المباح من حيث هو في نفسه ما تعلق بأمر ولا لا لكن قد يتعلق بشيء يخرجه من هذه الإباحة إلى التحريم أو كده من ذلك النظر إلى أصله وذكر الشاطيب هذه القاعدة ويقاعدة مهمة جدا إن المسألة في إباحة باعتبار الأفرار الأجزاء إنما باعتبار أصل المباح إجباً يكون عندنا فعل لهذا الأصل ما سيبش جماع المرأة حتى تضر الزوجة ولا سيب الأكل حتى أهلك أو الشرب حتى أهلك نعم لأن, لان الله هنا قال كلوا كلوا مما في الارض حلال المسيرين كلوا طيب هل الاكل ذا يجب عليه ولا الاكل هذا مستحق ولا الاكل هذا مباح الاصل هو مباح لكن يتحول الى الوجوب كلوا تكون واجبه اذا كان الانسان فيشرف على الهلاء ديش غني لا الشيء طبعا أعم من العيال امم ولو انا نعم, نعم. اضربها كمان حتى حتى ايه ولو ما نفذوش يموتوا يعني اذا كمل رجال يموتوا اذا كمل رجاله يعني يموتوا لكن هي اصطنع على مظهر فإذا اتوم الناس تدخل دخل وخلاص هيعملوا اضراب لكن هو لو الحكومه سببت انهم يموتوا ما حدش يعمل اضراب ثاني لان هم هم لما يموتوا حدش يعمل اضراب يعني هذا كله مظهر من مظاهر الفساد والإفساد في دنيا الناس طبعا يا يقف. يأثر بين يتظاهر بهذا المظهر هذا مظهر غير اسلامي هذا مظهر في الغرب الناس ايه المظاهرات والمظاهرات الكامله في الغرب تعبير عن الراي إحنا ما عندنا هذه الفوضى عندنا اهل حل وعقد وعندنا هذا هم الذين ينصحون اهل الحل والعقد دول مش عارفين حاس اهل الحل والعقد دول سكتين خلاص عندنا الصبر على الجو لما ما عندنا حدث ما مضاربت ولا اضرارات لانها تفضي الى فساد القصر لا, لا هي التي تصلح ولا هي التي تترك الناس الى فساد اعمل مظاهرات خلاص اضرب اعمل ثلاث الفرط هذه عن إيه؟ مقتل عشرة مقتل خمسة عشر حسب بقى نوع إيه المظهر كذلك الإضرار نفس النفعات هذا التعبير عند الغرب استوردناه من الغرب لكن لا نجد له مثل في الشرق أبد فين الشرع يمد إضرار إيه شرع يمد إضرار إيه ما ما عملوا إضرار نعم بعد عندهم مش عندنا اشترك فوضى ينظر في امر يعمل إضراب ينظر في امر يموت امتع طلباتك حاضر ماشي يالا اطلع بقى هنفذ كل انت عاوز ثم يأتي الاغتيال ليلا عد سباتين ثلاثة اربعة اصبح هذا القانون لوحده وهذا القانون لوحده لما عمل هذا إضراب ماشي حاضر على عندنا وراس نضاش نعمل معك حدوى في الاضراب ماشي طلباتك ايه؟ حاضر صدر اطلع بعد هذا يتعامل بعد بقوانين اخرى تمام؟ نسأل قوانين يتعامل معك بقوانين ايه؟ اخرى فلا يرى الشمس بعد ذلك يبقى ماذا حصل؟ ماذا حصل من خير؟ وماذا حصل من اصلاح؟ ولهذا اكبر رد طبعا دول ما يقتلعون بالردود الشرعية يفكرون ان الردود الشرعية يعني ردود بذا باهته تدعو الى لكن نرد بالواقع نقول هل اصلح هذا الاضراب شيئا وهل اصلحت هذه المظاهرات شيئا هل غيرت واقعا الى واقع احسن اشارك إنما معروف يحصل من الفساد ما تكسير تحصيم قتل حرق ولا يحصل شيء ولا يصير لا الأشياء أعامة لأن العين جزء لكن الشيء عام الذي يكون الشيء عام يكون عين عينه غير عين يعني أعيان أبضاع من يسمي الأبضاع لأعيان في حروس دي من يسمي أعيان أشياء فنشي. فالشيء أعام نقول هو الضبط في, في الأعيان أحسن يعني أحسن لكن بعض الأسرير قال نعم <تصفيق> حملا هل بعد هذا يعني معذرة يعني لا اصرح اوضح اوضح عواذل الشيطان اوضح لنا عداوه يعني ظاهر بينه وكذا ثم اوضح افراد هذه العداوه ثم اوضح عاقبه هذه العداوه ثم اوضح ما يقول الشيطان في هذه العداوه كل هذا بينه الله سبحانه وتعالى ومع ذلك وما من اخر بالله الا وهم يشؤون يعني انقطعت المعذرة لينك من هلك عن بيّن ويحرم الحي عن بيّن ما في فراث نعم وقال إنما يأمر المسر أي الشهر الذي يسهبه ظاهره فيكون في ذلك جميع المعاصي فيكون قبره والفحشان من ثالث عن فراث عب العام لأن الفحشان من المعاصي ما تنانى لا من له عض، وأذبحه على ما تعلمون فيقول لذلك على في شعبي وقدره في شعبي وقدره وقدره نعم. الله فان <س Risky> الله كذا لو حصل كذا لو ثمر بكذا لو نهى كذا على الله بلا علم ومن قال الله خلق هذا الصدق من المخلوقات للعله الفلانيه بلا قرار على الله بلا ومن اعظم القران على الله بلا علم ان يتحول المتنول كلامه او كلام رسوله على معانيه اصطلح عليها صالحهم من ضوائب الضلال كل ملكون يمتنى الله الرغاية فالطاق على أولئك أعز بالأشغر المحرمات وأسمالها وأكبر أول السيطان التي يدعو إليها تلسل بأول السيطان التي يدعو إليها هو الجنود ويقللون رجاء الله إذا أمور على إشبار الفرق مما يخلقون عليها الله, الله تعالى فإنه قوله ربنا ونعمل إبدافها ونوها والك fark ف ف مع إبداعين وبسيح الافاي مع� Wave حقة ف violence مع أتبع أتبع دعي الله الذي أتتبع دعي الله الله ان الذي تمنيه ويده في الطاوية الذي يوجد في داخل قطاعته وهو يرضى في شملي وجميع الطاقات في معاملة المخرج بنعط الطايره والواصله انني لا يرفق ولا ينهى الا بهذا الشرم فلتشفع ذلك الشيطان الذي هو عضو الانسان يريد لك الشر ويضع في والذي والذي لا وَلَا نَجْعَلُ مَعَ إِلَٰهِهِ إِلَٰهًا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا الحق وريث الحق كان الحق هو الصدّ وجعل الحق صدّه الحق, الحق, الحق, الحق وهذا دليل دليل على أن كل شبهة لا تعتبر في مواجهه الحق في إعداد الإنسان فليس كل شبه الإنسان يتزرع بها ويأخذها تكون معطبات إنما الشبه الموجود الإنسان بها مثلا الشبه القوية التي عليها مثلا نصوص وعليها كذا فيرتب عليه الحق بعض الالتباس نظرا لقوة الشبه لكن الشبه الواهية لا يعتبر بها فهؤلاء أعرضوا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بشبهه وهي اذ قالوا وجدنا وجدنا آب اباءنا على امه وانا على اثرهم مهتدون بل وجدنا اباءنا واذا قيل ونتبع ما انزلوه قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا هذه شبهه لكن لا تغضب شبهه ضعيفه والا لو جعلنا كل شبهه معتبره لا أصبح هؤلاء معذورين لا أصبح إبليس نفسه معذورا يعني إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من صين وكيف يزجل من خلق من نار لمن خلق من صين ظن أن أصل هذا أقوى من أصل خلق آدم وعليه يبقى كيف يزجل هذا لذلك. يبقى لو اعتبرنا كل شبه في رضي الحق، يبقى إذن ما بقي أحد على وجه الأرض يكون معذورا ولأذا بنقول إقامة الحج. احنا نقيم الحجة على الناس اقامة الحجة لها اسالبها متعديدة جدا مئمة اننا نقيم الحجة على الشخص نفسه اننا الحجة مقامة بظهور السنة فمش محتاج اننا نجيبه هو نفسه وخبارك اننا اقيم عليه الحجة طرمنا الحجة قائمة بظهور السنة في المكان على يد اهم العلم وكذا آه لهذا لا يعتبر باعراضه من نظر متمسكي مثلا بشبهه انه هؤلاء يعني شيء هؤلاء يهله شيء طب تعال اسمع من هؤلاء لكن انا ارشح احنا عندنا مشايخنا واحنا عندنا علماءنا واحنا كذا اوكذا هل يلزم ان انا اجيب هذا الشخص ليقول معي فتجه نصا وهو معرض ما يلزم ان اعرض ان هذا العلماء يقولون ايه العلماء يقولون في هذا لان الاعراض الذي حصل لهذا الرجل هذا الاعراض لا يعذره هذا الإعراض لا يعذره لان اصر ويسمع اسمع واذا ما اعجبك هذا الكلام رد او اذا كان عندك رد على هذا الكلام رد وقد قال سبحانه وتعالى ومن اضطر بما انزق ربياته ربي ثم اعرض عنه وقال تعالى ولدينا كفه عما انذروا عم معرضون فالاعراض لا يكون عذر انما الاعراض جنائية جريمه لا تعذر طيب هل يلزم فهم الحجه إحنا نحاول ان نفهمه لكن اذا ما فهم الحجه هذا والله ننظر اذا كان عنده عجمه في اللسان يعني عيب مترجم نجيب مترجم لكن اذا كان عنده قدره ان يفهم الحجه لو اراد ان يفهم لكنه لم يفهم من وين فانه لا يعذب انتبه عنده القدره ان يفهم الحج يفهم ولكن عنده عناد وعنده جهود لهذا ولا مش عارفه تقول ايه ولا تصور الله يجو الروح انا مش فاهم حاجه ولا لكن اذا عندك آلات الفه آه لو انك أردت يفهم ولهذا قال سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع اليه وجعلنا على قلوبهم اكنه اي يفقدوا وفي اذانهم وقتا ننزع على قلوبها أكنة لكن هل أعذروا ما أعذروا لان الله سبحانه وتعالى أزاغ, ازاغ قلوبهم بما حصل عندهم من فيجي واحد الان نقول احنا عايزين نفهم الحج ما يشعل علم تعرف فين ما مش فاهم مش فاهم العوجه عندك في اليسار نزيد يجيب لك مسار جيم ويجيب لك كل وقت اللي انت لغاية لغايه ما نبين لك الخدش طيب اذا قلت انا ما فهمت لشبهات كثيفه عندك لا دائية لها او لعناد او اعراض نقول كلامك هذا لا يعتبر ليس معنى أننا أفضل معاه طيب ما استجابش أو ليبقى كده يا جماعة هو معذور عشان ما فهمش الحج لا هو معرض عن هذه الحج معرض هو لا يريد أن يكفنا هذه الحج فهذا لا يؤمن لأن الله صحيح على القائد وجعلنا على أكين نتب أن يصطره وما أعبارك مع الرب سبحانه وتعالى يبقى إحنا آه نتعة في إقامة الفجة نتعة في إثهام الفجة فلن أعرض عن هذه الحجة ولا يريدها أو جاء وأظهر لنا عزم الفامي فهؤلاء جميعا لا يؤذرون نحن مش نمشي نخبط على الدبان ونمتعان ونقيم عليك بإليه الحج في أرض تظهر فيها السنة يظهر فيها هذا الأرض يمدد على نفسك لطلب الهدى ولهذا النفس المعبورة هي النفس التي تتحرك لطلب الهدى لكنها لم تصل إليه لعدم استطاعة الوصول إليه خل بالك يعني واحد عاود الهدى ويعلم الله من نفسه أنه لو تطلع الهدى لا آمن به حاول رحل رحل رحل رحل, رحل في النهاية هو خلاص يعني المخالفات التي عنده مثلا ما عرف لها حقا يزيلها حاولت لما استطاعه هذا الذي يعبر إنما نفسه نفسه ظهر لها الحق نفسه عرض عليها الحق نفسه بين لها الحق ولكن لها نفسه نفس نفسه معرضة، تلك نفس لا تعبر يعبر ضيبها هذا ولهذا لوحنا يعجبنا كل واحد عذرا يبقى ما بقي كما قلت لكم ما بقي أحد غير معذور حتى إذريك قد لم تبتل عذرا في ذلك نعم شكرا المعرض المعرض لا يعرض إذا كان معرض عن حق هو معصية وكذا فهو آسل إذا كان معرض عن حق شرك وتوحيد يبقى مشرك يعني حسب إيه نوع المخالفه نفسها أعرض مثلا زي الريفة تجيب له دي لو كان منك لا بس هو كده وانت عن أحسن من فلان ولا علان اللي بيقوله اوعى تخلي بالك الحق كذا كذا كذا ذل كده لا لا لما يرجعوا الكلام ده انت مش احسن يجي واحد يقولك لك ايه ده معذور ليه لانه عند علماء زي مين وقال الكلام وخلاص اخذ بقوله ما كل يعرض عند علماء اخذ بقوله ولم يسمع القول الآخر ولم, ولم يعرض عليه القول الاخر ماشي لانه عامي ف افتي ممن يظن فيه العب خلاص لكن لما تبين انت ان هذا الكلام غلط والصواب كان كذا كذا كذا, كذا وانه ما اكتبي هذا ما عنده دليل ولا ولا وما عاد له لا لا بس خلاف را بتعاني خلاص انت مش حسنة. هذا لا يعذر هذا لا يعذر هذا الأمر هذا لا يعذر لكن لو قال لك مثلا والله ما عندي شبهه من الشبهات عندي, عندي دليل كيت والدليل كيت ماشي اما نعرف عن هذه الحجه البينه الواضحه فلا عذر له على ايوه الصفات و رضاها دي ما طبعا واحد اعراضه عن عن عن السماء تعال اتنع من الناس دول واذا مش عارفين حاجة بيحرموا ويقولك ان ما ما نشربش الاولياء هل هم مسسنين انك تشربش الاولياء؟ اه ازاي يعرف بيقولك ما نروحش ولا نطوف ولا نتمسح ولا ولا نعلم ولا كده نجرة ما بيحبهمش لا السنين يقولوا احبوا الأولياء لكن لا تحبود الأولياء دي عباد دي عبادة أذات فالتعالك اللي معادة بدون مصراء ولم معادة بدون مصدارة لكن هنا عندنا المشاش وعندنا العلماء وانا هذا أعلم هذا معروف معروب صفة المنصفات حاجة تانية أنك تجيب له وتبين له دين محمد صلى الله عليه وسلم واللي اللي بدأت ده هو دين أبو جاه بالأديلة كيس كيس كيس ومع ذلك بعد هذا كله يقول لك ايه يقول لك لا انت انا جايب لي إحنا طول عمرنا على هذا مئات السنين إحنا على هذا يعني كل الناس دوست على بعض وانت بقى اللي جاي تتعرضنا هذا اتهام هذا عناد يعني ما وجه حجه بحجه هذا عناد واعراض فهذا يورى هذا يورى ولهذا إحنا بنقول نحن نهتم باقامه الحجه ونحن نهتم ببيان الحجه ونقول بان من لم يصله الحجه هذه فهو معذور ومن لم يفهم الحجة لحجمه عنده وعدم القدرة هذا قد يعظم لكن لكن إذا أعرض عن الحجة وإذا ضار له الحجة وادعى عدم الثاني فنأولى لا في ذلك هذا كلام أئمة الثلث حتى يجمع بين شكافي في هذا وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا هذه مسألة مهمة تحتاج لها القضاء حين انزال الأحكام على الأشخاص أما أنا وأنت فالذي به هو دعوة الناس دعوة الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى دعوه إلى ذلك من مات على هذا العناد على الشرك عمل له عاملة المشرك ومن مات على المعاصر لهم عاملة العاصر لكن ونحن في الدنيا وهو في الدنيا نشتغل بإقامة الفجرة على الناس وبافهام الناس فجر الله سبحانه وتعالى واحد أعف سلعه الأول يا بذو يا بذو يا بذو يا حسين بيذبح هذا مات على هذا الأرض معاملة, معامله المشركين ولا نصب عليه ولا نكتلو فينا المسكنين أبدا نعم هذا عند الله سبحانه وتعالى يعني هذا عند الله سبحانه وتعالى لانه إذا قلنا ان صحي البدعة يؤجر أنا ما أعلم نوصل في هذا لكن على قطواته في السعي الحق او كذا لا على بدعته هذه الله أنتها لا بذلك هذه عند الله سبحانه وتعالى إيه؟ يعني إيه توافر شروط في سعي توافر هذه هنا نحكم على الأشخاص نقول لابد منتوافر شروط المفايل الموانئ على مبتدع على عاصي على كافر لابد يثبت ينا... عندنا الشروط التي بها يثبت الحكم على هذا الشخص إنه إنه عاصي المعاصي إنه المبتدع وتنتفي الموانع لأنه قد يوجد الشرط لكن يوجد مانع أيضا يمنع من انزال الحكم على الشخص وجود لوجود هذا المانع زي الجهل زي الإكراه مثلا زي المسيان زي الخطأ هذه كلها عوارض المواند نعم <تصفيق>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 وعدم قبول ولا افتجار نعم فقال تعالى ان مثلهم الذي يعرف وليس علم بما يقول يسمعون الذي تقوم به ولكنهم لا تمام. إذا هنا لازم نفهمه يجب أن نفضل معهم لما يسهمهم هم اصلا لا يستجيبون هم معاندون هم معاندون رغم وجود الداعي والمذهبة هم معاندون فلا يبقهونهم فقها ينفعون فلهذا كانوا فلهذا كانوا هم لا يسمعون حسي ولهم يسمعون لكن سماع الفهم والقبول لا لا وده معنى نفي الأسماع والابصار او السمع والبصر والفقه عن هؤلاء لهم قلوب لا بها ولهم لا يسمعون بها ولهم أدام لا يسمعون وبيبصر البصر بحكي. لكن السماع اللي فيه نفع الإبصار اللي فيه نفع لا لا هل نقول بأن نفضل معلوم لا نحكم على هؤلاء بالكفر ولا بالشرك ليه, ليه؟ لأصول ما يعني عندهم شبع من هما وجدوا أباءه نفعلنا بهذا فيلم التي الأفضل هذا إلا اختلاق عندهم شبع خلينا معاه. خلينا معاه هؤلاء معانجون هؤلاء معانجون مثل الألعاب والبهاء اللي ليس لا نصيب في فهم ما يقول الراح زي الواحد مثلا بيبقى معاها الإبل أو معاها كذا يقولك هور خلاص المجانين كذا معاها الإبل أو كما يفعلوا أو يقوموا بأسواق يتحركون بها ولكن لا يتهمون ما فيها فنفس المسألة هؤلاء سامعوا القرآن وهؤلاء علموا الحال اللي احترمت وراءوا آياتهم هذا نتعرضوا عنه ومش كل واحد فيهم سمع القرآن كاملاً مش كل واحد أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليفهمه الفهم الخاص لكن ها أنتم أعرضتم ليه ما جاتوش للنجل فصمت سمعون ليه تبعتم آباءكم كما تقولون تلك حجة وهية لا تغني عنكم من عذاب الله سبحانه وتعالى إيه شيئا ما يبقى كلام علماء ومشيخنا إنه هو نقيم الحجه نوفي من الحجة إذا كان عنده عجمة نزيلها لكن إذا كان عنده عناد واعراض فلا يعظاه حتى لو قال أنا ما فهمت حتى لو قال أنا مش هسمع ولم يسمع الحجة فقط قامت عليه ولا يعظم ليه؟ لأنه أعرضاه مش إن الحجة مش موجودة أو الحجة خافية لا أعرض ولا يريد سماع الصف ولا يريد اتباعه <تصفيق> نعم نفسه